موقع المنشد هاني مقبل يقدم وثبات, وثبات وتنوح على الأفق الغايات في دربك ترتفع الرايات وتنوح على الأفق الغايات ما عادت تكفيك الخطوات ما عادت تكفيك الخطوات فدرها هيا بالوثبات تجتاز الوثبات إيمان يملأها وثبات, وثبات تجتاز الوثبات إيمان يملأها وثبات تعلنها يشبه بالنغمات تولنهاش ذهب النغمات الفجر القادم آت آت الفجر القادم آت آت الفجر القادم آت آت الفجر القادم آت آت آت آت آت آت atır <Sessizlik> an